قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفوا لا يقولن الذين كفوا إن هذا إلا سحرا مبي ولئن أغرنا عنهم العذاب إلى أمة معذورة لا يقولون ما يحبس ألا يوم يأسيهم ليس مصروفا عنهم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور ولئن أذقناه نغماء بعد ضراء مسته ليقول لن ذهب السيئات عني إنه لفرق فخور إلا الذين صبوا وعمل الصالحات أولئك لهم نغفرت وأجر كبير بل غل لك تاركون بعض ما يوحى إليك وضائق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 ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فأعلموا أنما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 وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وَمَنْيَقُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَمَنْعُ مُوَعِدُهُ بَلَاتَكُو فِي مِرْيَةٍ مِدَّ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَن أَضْلَمُ مَن إِبْتَرَعَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَاءَكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَدُ هَؤُلَاءَ إِلَّا ذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا رحمة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولا يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كان لا يطيعون السماع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفدون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأغبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة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 أفلا تذكرون ولقد أرسلنا موحى إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدون إلا الله إن قَالُوا عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَوُوا مِن قومه ما نراك إلا بجرا مثلنا وما نراك تبعك إلا الذين هم أرادلنا باديا وَمَا نَرَأَتْ تَبَعَكَ إلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِيلُ نَبَاتٍ وَمَا نَرَأَتُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظَنُوكُمْ كَافِرِينَ قَالَ يَا قَوْمِ رأيت إن كنت على بذرة من ربى وأتاني رحمة من عنده وأتاني رحمة من عنده عليكم أنُلْغِمُكُمُها وأنتم لها كارهونَ وَيَا قَوْمِي لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَنْ إِنَّ أَجْرِيَ إلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا بطارد الذين آمموا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من يرون يا الله إِنْ طَرَنْتُهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِ خَزَّ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 انني اذال من الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فاستو تردي ذلك ما فكينا بما تعيدنا ان كنتم قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم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 قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرم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 وَصْنَعَ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُقَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّ مَا مَرَّ عَلَيْهِمْ لَغَـ من قومه سخروا منه قال إن تسحروا منا فإنا نسحر منكم كما تسحرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يقزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من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 بنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل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 وبركات عليك وعلى أمم من من معت وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم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 وإلى عاد أخاهم هوداء قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا محترون يا قوم لا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 مدرارا ويجدكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويجدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما تنا ببينته وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن قولوا إلا أسترك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهده أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنقل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 فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُسْلِتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُمْ شَيْئًا إِنَّ إنا ربى على كل شيء حفيف ولم ما جاء أمونا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمت من وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيرٌ وَتِيكَ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 ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعد لعاف قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم وَيُؤَنْشِئَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرْتُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ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 عَقَوْهَا فَقَالَتْ مَتَّعْتُ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامَ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فَلَمَّا جَاءَ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 لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلاما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 وَمَرَأَتُهُ قَائِمَةً فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَلِيُّ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا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 إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَالِيمٌ أَوَاهُمْ مُنِيبٌ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْهَا رَأَى إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرَ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عذابٌ غير معدود وَلَمَّا جَاءَ رُسُلُنَا نُطْسِي أَبِيهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذرَعٌ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِي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 فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأة إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح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 ما أنا عليكم بحفيظ؟ قالوا يا شعيب أصلياتك تأمرك أن تكما يعبد آباؤنا أو أن نفعل أو أن نفعل في مَوَالِنَا مَا نَشَاءَ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ قَالَهَا قَوْمٌ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ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 الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم ان سوف تعلمون من يأتيه عذاب يؤذيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا الذين آمنوا معه برحمه منا والذين آمنوا معه برحمه منا واخذ في الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جثيمين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 إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أموا فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأورده النار وبسال الورد المود وأتبع في هذه لعنة ويوم القيامة بسرف المرفوض ذلك من آباء القرآن قصه علي منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أفزهم فما أقنت عنهم آلهتهم التي يدعون من من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أقذه ألم الشديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم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 ربك فعال لما يريد وأما الذين سوئدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدون فلا تكفي مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباء وإنا لم وففوهم نصيبهم غير منقوس ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم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 فاستقِل كما أمرتَ وَمَنْ تَبَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 نهاري وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضير أجر المحسنين، فلو كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا من, من أنجينا منهم. وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُعْمِلَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ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 وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَرْقُ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلِّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَنُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ